وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله أعظم شيء يستطيع الأب أن يقدمه لابنه تربية حسنة وكلمة طيبة أن يهيئ له الجو المناسب لترسيخ العقيده الاسلاميه في نفسه وضرب الله لنا مثلا بلقمان الحكيم هذا الرجل الذي كان يسعى لتهذيب نفسه وتهذيب ابنه وتربيته التربيه الايمانيه الحقه التي تقوم على اصول صحيحه على ثوابت صحيحه على ما أراده الله سبحانه وتعالى ووصيته لابنه تشهد لذلك حيث بدأ وقال له يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم فبدأ بمسألة الشرك بدأ بالتحذير من الشرك الذي هو قمة في القبح وأعظم الظلم ظلم اتجاه من؟ ظلم اتجاه الله سبحانه وتعالى لأنه ليس من المعقول أن يصرف الإنسان العبادة لغير الله سبحانه وتعالى هو وضع للشيء في غير موضعه لأنه من سوى بين الإله والصنم أو الإله والميت القبر هذا بلا شك أحمق الناس من أرقى الأعمال بل من أعظمها أن يعبد الإنسان ربه وحده ولا يشرك به شيئا ولذلك بدأ هذا الرجل بالتحذير من الشر بدا بالتحذير من الشرك لان هذه المساله بها صلاح الافراد والشعوب هذه المساله هي دعوه الانبياء جميعا ما من رسول بعث الى قومه الا امرهم بالتوحيد وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدوني كلام الأنبياء جميعا كانت تركيزهم على مسألة التوحيد فكونه بدأ بهذا الأمر لماذا؟ لأنه يريد له ولإبنه لنفسه ولإبنه السعادة في الدنيا والآخرة لأنها إذا تحققت هذه المسألة مسألة التوحيد جلب لنفسه ولإبنه السعادة في الدنيا والآخرة كما قال المعصوم عليه الصلاة والسلام إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا من ثلاثه الا من صدقه جاريه او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له والابن الصالح ايها الاحبه الذي يذكر اباه بعد الموت ويترحم عليه ويدعو له هو الابن الذي كانت توجه اليه وصيه كهذه من قبل ابيه وهو على قيد الحياه هو الابن الصالح وهو الذي يذكر اباه بعد الموت ويدعو له ويترحم عليه ومما أوصى به لقمان ابنه بعد انتهائه من هذه المسألة العظيمة من مسألة التوحيد إقامة الصلاة فقال له يا بني أقم الصلاة يا بني أقم الصلاة وصية لقمان لابنه بالصلاة لأن هذه الصلاة هي الصلة بين العبد وربه بها تتم الصلة والاتصال والتعرف على الله عز وجل بها تتم تربية النفس والمجتمع بها يجعل الإنسان حاجزا بينه وبين الفحشاء والمنكر فوصية الوالد لولده بالصلاة هي وصية المحب لحبيبه الصلاة شأنها عظيم عند الله عز وجل وقلما نجد في زماننا هذا من يدعو أبناءه إلى الصلاح كما تعلمون مع أن الله عز وجل يقول وامر اهلك بالصلاه واستبر عليها وهذا امر مشترك بين الاب والام فلا ننسى دور الام في تربيه الابناء ولا سيما البنات فهي تعلموهن وتزرع في قلوبهن نخوه الاسلام عظمه الاسلام بحيث ينشأنا على دعائم الإسلام على قيم الإسلام ينشأنا متشبتات بالحجاب وبالصلاة وبالعفة وبالحياء ولا يخفن في الله عز وجل لوم لائم. إذا قيل لها لماذا ترتدين هذا الحجاب؟ قالت لأنني امه الله والله عز وجل الزمن بهذا الأمر وإذا سئل الإنسان عن الصلاة ماذا قال؟ قال أنا عبد الله والله سبحانه وتعالى الزمن بالصلاة فلا يخاف الإنسان في الله لومه لائم إن عوتب من قبل الناس قال لهم هذا أمر الله هو الذي خلقني وأوجب علي هذه المسائل وبعد ذلك قال لقمان لابنه وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الامر أمر بالمعروف وانهى عن المنكر يحثه على أن يأمر بكل خير وفضيلة وأن ينهى عن كل شر ورذيلة والأمر بالمعروف النهي عن المنكر له مرتبة عالية في ديننا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا بد أن يسبقهما علم علم بالمعروف وعلم بالمنكر أما الجاهل فلا دخل له في مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بل هو بحاجة إلى من يرفع عنه هذا المنكر الذي حل به ألا وهو الجهل هو بحاجة إلى من يساعده ويعلمه لا يقوم بهذه الوظيفة إلا من توفرت فيه شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن أبرز هذه الشروط العلم علم بكتاب الله علم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم علم بأقوال السلف أقوال العلماء وعلم بأحوال الناس ومن أبرز شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الرفق بالمدعوين الذي يدعو الى الله عز وجل يجب عليه ان يفعل ذلك باسلوب حسن بكلمه طيبه برفق ولين برحمه وشفقه لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الرفق في شيء الا زانه ولا نزع من شيء الا شانه ما كان الرفق في مساله الا كانت هذه المساله ان شاء الله ناجحه مسدده موفقه باذن الله ولكن لا بد من الرفق وبما ان الامر بالمعروف ايها الاحبه والناهي عن المنكر واستمع يا من يرغب في هذا الامر يرغب في الدخول الى ميدان الدعوه استمع الى هذا الكلام الامر بالمعروف بما انه لا بد أن يناله من الناس اذى أمر لقمان ابنه بالصبر قال له أمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك اصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور الدعوة إلى الله عز وجل تحتاج إلى مثابرة تحتاج بداية إلى تعلم حفظ الأحاديث حفظ كتاب الله الجلوس عند العلماء يسهر الانسان من اجل هذا العلم وتحتاج ايضا الى اجتهاد وتحتاج ايضا الى صبر صبر على جهل الناس في بعض الاحيان صبر على جفاء الناس صبر على اذى الناس صبر على سوء ادب الناس في بعض الاحيان بل قد يتعرض الداعيه في بعض الاحيان الى سب وشتم وضرب من قبل الناس وهذه هي سنه الله عز وجل في خلقه ان جعل للانبياء واتباعهم من العلماء والدعاة اعداء كما قال الحق سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس ابتلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالامثل الأفضل فالأفضل أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه بعد ذلك تطرق لقمان لمسألة الأدب مع الناس فقال لابنه ولا تصعر خدك للناس أي لا تعرض بوجهك عن الناس إذا كلمتهم أو كلموك احتقارا منك لهم واستكبارا عليهم كما يفعل بعضهم يتكبر على الناس بل تواضع لهم تواضع للناس وابسط وجهك إليهم لماذا التكبر والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة هذا كلام المعصوم عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فكيف يتكبر الإنسان بعد سماعه لهذا الكلام ونظرا لخطورة هذا الأمر هذه المسألة مسألة التكبر شدد لقمان على ابنه فيها فقال له ولا تمشي في الأرض مرحا أي لا تمشي في الأرض متكبرا جبارا عنيدا كما يفعل بعضهم إن الله لا يحب كل مختال فخور الله عز وجل لا يحب المختال المعجب بنفسه لك عاجب راسك أقوله هنا عاجب راسك الله عز وجل لا يحب هذا ولا يحب الفخور الذي يفتخر على الناس هذا لا يحبه الله سبحانه وتعالى وأوصاه ايضا أوسى لقمان ابنه ايضا بغض الصوت واخضض من صوتك لا ترفع صوتك فيما لا فائدة فيه إن أنكر الأصوات لصوت الحمير كما قال الله عز وجل غاية هذا الذي يرفع صوته أن يتشبه بالحمار من من يرغب في ذلك أن يتشبه بالحمار لا أحد هذه ايها الاحبه وصايا نافعه وهي من قصص القران عن لقمان الحكيم فنسال الله عز وجل ان ينفعنا بها اللهم انهج بنا منهج المفلحين اللهم انهج بنا منهج المفلحين اللهم وفقنا لقول الحق واتباعه وخلصنا من الباطل وابتداعه اللهم ارزقنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا وارزقنا شفاء من كل داء اللهم اغفر لنا ولجميع المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وقوموا الى صلاتكم ويرحمكم الله